السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين 119. لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير 111. إذا ألقوا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 124. وأجر كبير 125. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور 126. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 127. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكمها وكلوا من رزقه وإليه النشور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 قبلهم فكيف كان نكير؟ أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمان. إنه بكل شيء بصير. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي عُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ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 129. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء